هي ملاي قلبي يلوه طاريا يلو الفرقا هي ما يلوه الحما هي ملاي قلبي يلوه طاريا الفرقا شي الورق شي هانا هنحولن حوال ثوليا رقن ترقا وهي حد ما هو همت عليات هين وهي حد معه جيعان على اشيرين نحا من روق الى برق عليه عيني يبصى فالدم غرقان على اشيرين وقيل برقى عليه عيني يبصى فالدمع غرقانا هبو ثماني نرها فو داقة موتي ولا صادتي عني يهجرانا ابو زماني نره ابو دا قت زرقاء موتي ولا صدت عني وهجرانا موتي ولا صدت عني وهجرانا